bismillah ar-rahman ar-rahim qaf wal qur'an al-majid bël ajibu an jā'ahum قال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكننا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ bel kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa hum fi amrin marin afalam yanzur السَّمَاءَ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ tëbësërëtënë, dhikrëtën, lë këllë ndë mëniëbë. Nëzëlënë, në në sëmë, mëë mëbërëkë, fënëbëtënë bëhë jënëtënë, vëhëbë l'hësërëtënë. وَالنَّخْلِ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ Këthëbët qabë lëhum qawm nëohë, wë ështëshëbë rësë, wëthëmoud, wë'adë, wëfërëon, wë ëkhëwan lëutë, wë ështëshëbë alëyketë, wë qawm tëbërë, qëllë këthëbërësë, fëhqë, wë'i idë. Afa'i nabil khalqë alë, bël hum fi lëbës min khalqë jdeed walqad khalqëna alë nësënë, vë në alëm ma të waswës bëhë nëfësë, vë nëhënë aqarabu ilë hë min hëblë alë vëri dë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 Zalik ma kuntë minhë tahid Wënfëk fë alësër Zalik yëmë alëid Wënfëk fë nëfësën Mëhë së ëqënë Mëhë së ëqënë Lëkad këntë fë gëfletë min hëza, fëkëshëfënë janë këgëtë, fëbësërëkë alë yëmë hëdiëdë. Wëqal qërinuë, hëza më në dëyë ëtiëdë. Shri t'a shumënëm qëllë këfër aneid Mennër l'lë kërë mu'a tëdë mëriëb Al-lëzi jajalë mërëllëhe ilaën æhërë fë alqëiaë fëi l'a daëbë shëdiëd قال قرينه ربنا ما اضليت ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بضلال من العالمين يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تمعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منه ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخنود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا فنقبوا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 يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّمَا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ شِقَاقًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقران من يقاف وعين